بحبها عمري مشاء من ربها جنبي امي حياتي انت عيوني وبسمتي حبك شعاع والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسير لن يلغس عدم الرضا والفرع الطرم من, من شدا كلي على بعضي فداك انغب تسموني القتيل كلي على بعضي فداك انغب تسموني القتيل يا نبض قلبي والوجود يا روح عمري يا الودود يا أغلب كل الحشود المدح في حق الجليد احرقت العيون أمي علينا ماتوا لكن إذا حل المنور لا يوقف جهل وقيل ينس بالله يا طبيب في الجنان تنعم بخيرات في الجنان تنعم وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل يلا في تنعم خيرات المساء وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان وتبدل لي